قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ إذ جَ أَأَجلَلهُم فَلَا يَستَكخِرُونَ سَاعتَ وَلَا يَستَقُدمون إذَا جَ أَجلَلهُم فَلَا يَتَِرونَ س